بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوبنا بمحمد لدينا مقاتل الألتاني إرغا قددتاني. نمن مرتنو يو نما قاري إساني انجليه أتي أمانما نما خيانانا من قونه، نما انكجبنه، نما وان قاري ملي وان بدوهندلينه، نما وان نمن الاب نم فيدو، نما رسول ربي صلى الله عليه وسلم قنات قامت بسيطة بسيطة خديجة مالجتين يا محمد ربكيس انتكيس اتوان نمنيهن قمنا مغرقار وانبيهن جرنا مافد جتين قامت بسيطة شامي من اللي نمتشار راقان خراتت بسيطة يا محمد لاتي في اوزة جديتي مايها لكي كانت نتهم قريش لاتي في اوزة ككتير اقا جدان رسول مالجلنين أبو في تفى أزالة ونحن نبقى لا تفى أزالة جدناهن جدناهن جدناهن جدناهن رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكسمت قدتني دردرتيني وقادي قدميشن قاياهن خديجه فورن إيرغسي اللي وقادي سدوميشن قاياهن قريشي كعباء إجارتي كعباء رتي والللتي نتو دوب رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرحهن دايو أررسني حجر أسودين هجور ركاياتي مرت كثنو كجع ما جمنا فورا، والنافورة ويتقين جت أن أنا تكايجرني أكسيت أررسن، رسول ربي إرجام وراء فقاه فرتم قافقيا رسول ربي يدروا حال لجند أرباكم أكمتري، أربنتني أمتا بدأ أمتا حركة رجو، أمتا قماري هجتو، أمتا زنا هجتو خانم به كمثي ربان إسان كيستي أكمال الله دابثاتي جدّو إسالم التّين هجتان ربي نورا ربا في جرجر تافي بالتمار الدّانجرا جراني دبتن إنما البيع مثل الربا جرا زناي دبتن جند خنا كيستي حال فقطع رم فجاي أدو إسلام ممّن لفين هاتة أعيشة رضي الله عنها يروقنا ويه إسالم كيسته نمني يروى الفور هذا أفرتى والفور أجتة تقعبان المادى مى ور إن تلاذق إيه كرتى إيه كهنا مهاري قريفي أكتتى والفورا أقوم حال لما تا أمم يو من إسحاق يدي إيراق القلويات ننجرى نم جاري لعلي ثنين دمى زنا وجن المر... المر... كوتو حالي لما فا حالي دو بویو اسین دایته نمچو جنزنا دلایده اسرائیل مقبتے گنا ارگ علم گرانتا ارگے و جنجرا تجچو حال لمفا بدن حالکنا حالی صدفادا کا اسینتی والفو تو مال جنان نمنی سگل کودانتا یانی دوبرتي تقتی والقنمتي jette, dette, että niin kyllä murasni oisi radabri. Nämä konuhun da jujamte, jidu hintan dayan. Malle, jennan, märtisani tuo Elmi kun kyjäjä että niin Kanav, nämä kurnanu ka amte, va ke keissa kaja, että niin ilmi kun kei hala jette akana raturan. Hali joo. Halla سيدا أعيشتُ نهيمَ برهاتِنَّ رضي الله تعالى عنها نموني دون دُبَرتِ دو رَدُّ السِّينَني دُبَرتِنْتُني إيه باندرا على الدابتِ باندرا على الدابتِ باندرا ديمة نمو باندرا خانم بيكا على باجة طورة على باخ خانم بيكا مني خوني منا كارت زينا اتى ده لعاني جيتشو اكسيت السيناني ننوبعه تهنيتني ترى ولا جتني زينا اتى وجهة إيه يو إلما إسانر إسانر را Ulfoite, isän kestä ymte, kum, nämä viroille ymte, nämä nämä viiko, kahvuilla alle tänin, että ivalun fakaa ilmi kun enun fakaa tajera kurnan kanakeis säme nähi miettäni, enne nemetkäsunimujaan kun kahvuul isän, makan fakaa abba enne fakaa isän igelcha, a Zaman Rasul Rabbihin luvindura, riba yjettanho, riban a karehu dubben täni, komari رسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف إرقما قرآنا دبتني ربي رتبو سائن بالبيع مثل الربا ربي نجريتين نهيم جتشو أرمني حالة فقطة أكنا كنارة ترتي أتو رسول ربي هن إرقمني ندرا مكة هو أكمي ترتي أرمني يؤقستات مكة لي جركنا جاركنا ولنبدو آربوة براتين ولنبدو نمني نمن قبلن هنجيرو نمى مراسمة لي أكا زايد بن عمري بن نفايل فا أبا سعيد بن زايد أكما سنقرتاني ورقة بن نوفال فا نموت هذا أكثر إسان ننكي سايونا بن ربين إسان تيسي نمتوكو يو مرت إساني تو يكون نصارا كريستانته كون قرتي برادة بدأتنين دوئجاتكو كاناف حال دوران جاهليات ديب ايتي ننجرة عرق اللي كانا في سينا رسول ربي كان ويتقو انو رسول ربي امت اكنات فوقتا كان اكمت تيارة قوسا كيس ساباسا زنان زمن سنجر عرق اللي فحش جرا، ننجرة ما اما يوغر تاني احصائيات الهاليتي ننجن نه بي يا امريكا كيسستي اجول لين دوبرا توقع نسي قلاني سداتي قدي دي بنتاشا تميشنتو زنانة Ingles ke sat ibinta jahatami shantuyu one akanahu jatawan bada akanakana. Kanab rabbin kina nuhatisu jahliyatidevi ej rabii, insha'allahu ta'ala, haga saganta itanu, wahi jalkabana chirra, waninutihajamuhagana radubanne, wahi rasularabiti mirra itisenu vi, yu rabbi feli, saganta tanu tisena, wa salama alaykum or rahmatullahi